أصدقوا الفضيلة الشيخ أصدقكم الله هذه أسئلة كثيرة تسأل مسألة واحدة وهي إمكانية زواج الإنسي بالجنيه أو بالعكس هل هذا ممكن شرعا شرب دو الجن وتزوج منه شيء ما ننفيه ولا نثبته لكن أنت جرب نعم